هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية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 لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريا فيها سرر مرفوع واكواب موضوعه ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا افلا ي تنظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فاذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم